صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ايها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 فلما نبأها به قالت من أنباك هذا؟ قال نباني العليم الخبير إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما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 طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات هو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 يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم انكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله نبيا والذين امنوا معه والذين امنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا ويجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير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 مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني, ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين